وَجَاوَ السَّبَبَ نِىءَ الْإِسْرَاءِ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى ٱصْنَامِهِمْ قالوا يا موسى جعل لنا إلهًا كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إنها مُتَّبَرُّ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 وَإِذْ آلَىكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَ مِمَّنْهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِقْدَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ خُلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ ولا تتبع سبيل المفسدين ولمّا جاء موسى قاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أ إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني